رب العالمين كلا إن كتاب الفجار نفي سجين وما دراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم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 ويميتكذبون كلا ان كتاب الابرار لا علين وما درك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوه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 وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا أَهْلِهِمْ أهلهم انقلبوا فكين وَإِذَا وإذا قَالُوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أُرْسِلُوا